انا من نفسي وحدا وامرتنا وبتحدينا نكون يدينا انا الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نتواصل معكم على برنامج ادم وحواء الذي امل من الله تبارك وتعالى ان يكون في ميزان حسناتنا جميعا ان نحاول به وقفة مع انفسنا لاصلاح بلوتنا لاصلاح انفسنا لاصلاح مصاري هذه البيوت محاولين قدر المستطاع ان ننير هذه البيوت بمصابيح هذه المصابيح هي خطوات المفروض من الخطوات دي توصلنا اللي احنا عاوزينه ان شاء الله من سعادة ورضا وهناء وأنس وود ومودة ورحمة معاني كثيرة جدا داخل البيوت افتقدناها او يفتقدها بعض البيوت عشان نبقى محددين ويحتاجوا اليها كثيرا من البيوت واجدوا ان كثيرا من البيوت لم يعود فيها هذا القدر من المودة والرحمة وإنما صارت حياة روتينية يعمد كل واحد فينا إلى أن يكمل حياته حياة عادية يعني تمر كما تمر الحياة العادية من هنا كانت فكرة البرنامج من هنا كان كلامنا على آدم وحواء من هنا عادنا نتكلم في ان احنا لازم نشوف الجزء المضيء في الحياة بلاش نشوف النقطة الصودة اللي موجودة نحاول نركز على الإيجابيات نسبنا من السلبيات لأن الإيجابيات شيء مهم ان احنا نشوفه لأن احنا لو شفنا السلبيات في كل فرد فينا كل واحد فينا هيخنو التاني مش يقدر يعيش هيعيش حياة مظلمة شديدة الظلمة واكدنا على المعنى ده وقلنا دايما تبصوا للنقطة المضيئة في الحياة شوفوا الصفحة البيضة ما تشوفوش النقطة السوداء اللي ممكن تكون في هذه الصفحة البيضاء دي اول نقطة من النقاط الموجود اما النقطة الثانية اللي تأكدنا عليها واكدنا عليها في حلقاتنا السابقة محاولين ان احنا نحاول ان احنا يعني يعني نوضح ان الحياة الزوجية ليست ان كل واحد يمشي على دماغه او ان رأيه مدام هو اللي ممشيش يبقى الدنيا يتهدد يبقى مبدأ التضحية يبقى موجود مبدأ ان اللي مش انا عاوزه ولا اللي انت عاوزاه ولكن اللي احنا عاوزينه نوصل لحل مشترك في الامور نوصل مع بعض لان يبقى في نقط التقاء لكن كل واحد فينا واحد يمين واحد شمال ولازم اليمين يروح للشمال والشمال يروح لليمين ممكن نلتقي في نقطة وسط لان التضائع تختلف ودي النقطة التالتة اللي اكدنا عليها مش لازم اتغير كليتا ومش لازم هي تتغير كليتا ولكن نقبل بعضنا البعض على ما هو عليه دي مدائيا بداية التغيير ام نقبل الطرف الاخر ويقبلني الطرف الآخر على عيوبي وعلى علاتي الدنيا حتختلف كتير الوضع حيختلف كتير الأمور حتتحسن كتير يبقى نقطة تلك اللي عادنا نرسخ فيها لو سمحتم كل يقبله من تزوج واختار على ما هو عليه أولا وبعد كده نشوف نقدر نغير أو ما نغيرش لكن ما فيش حد يقدر يغير حد مية في المية لو ما عندوش الاستعداد لعملية التغيير أكدنا على معدة مهم من المعاني اللي احنا لازم ناخد بالنا منها كلنا هو معنى غاية في الاهمية كلنا عاوزين نخش الجنة وكلنا حابين ان ربنا يرضى عنا وبنحاول قدر المستطاع ممكن الواحد فينا يخطئ في بعض الاوقات ربنا جعل التوبة يعني علامة من العلامات الانسانية يتدارك اخطاؤه ايا كانت الاخطاء اللي موجودة لكن انا بقول ان احنا كمسلمين ان مفروض ان احنا بنسعى الى الجنة وبنسعى نرضى ربنا سبحانه وتعالى وبنسعى ان احنا يا رب يشملنا برحمته مع عيوبنا ومع مشاكلنا اللي سترها ربنا سبحانه وتعالى علينا لكن المهم هنا فين العلاقة الزوجية من المنظومة دي كلها هل كل واحد فينا او كل زوجة حريصة ان جوزها يخش الجنة زي ما الزوج حريص ان زوجته يخش الجنة هل نلتقي سويا على ان احنا عاوزين نخش الجنة كتير من البيوت بتتوه منها هذه العلامات وبتفتقر هذه العلامات يبقى الواحد بيصلي وبيصوم وبيسجد لكن علاقته مع زوجته سلبية جدا وللأسف علاقة الزوجة برضو بتبقى سلبية مع الزوج وخصوصا أما يكون بينهم خلاف وبالتالي مطلوب مني إن احنا نوحد الهدف ونوحد الرؤية إن احنا نخش الجنة كلنا لأن إحنا حابين نخش الجنة يبقى رب كلنا نخش الجنة ويرب يشملنا برحمته يبقى أنا زوج الدنيا والآخرى يبقى هي زوجة الدنيا والآخرى يبقى رب يشملنا برحمته زي ما أنا بعيش في الدنيا نفسي يعيشه معايا في الآخرى مفهوم من المفاهيم ر أثناء حلقتنا المختلفة اللي موجودة اتنقلنا إلى مفهوم ما كملناهوش مفهوم الحب في هذا في هذه الحياة وما كنتش بتكلم على الحب كلمة جميلة أو نظرة حانية بس لكن أنا كنت بتكلم على الحب كمعنى في كتير من الناس ما يقدروش يقولوا كلمة بحبك أو بحبك أو كلمة أنا بعشق أو أنا متيم أو ما إلا ذلك من الكلمات اللي احنا بنسمعها كتير في مسائل الحب لكن كتير من الناس بالأداء العملي بيثبتوا انهم بيحبوا اللي لقدامهم وده المعنى اللي احنا حبينا الرسخه قوي في عدة حلقات متتالية على ان بد وان يكون هناك مفهوم الحب داخل البيوت وإلا لم تكن هناك مواد ورحم لأن المرأة تحتاج إلى الكلمة وإلى المشاعر كما يحتاج الرجل إلى الكلمة والمشاعر تحتاج المرأة إلى أن تكون مصدر الاهتمام وموطن الاهتمام ويحتاج الرجل إلى أن تسق المرأة به ثقة كبيرة في قدراته وفي مقدراته انه يقدر يعدي بالسفينة الى بر الامان دي كلها معاني كانت موجودة ومعاني كانت في الحياة الزوجية ومعاني حبينا ان احنا نرسخها في الحياة الزوجية وجدت الحلقة قبل الماضية الحلقة اللي احنا تادينا نتكلم فيها شوية على ان الخلافات لو موجودة في البيوت مش معنى كدة ان البيوت انهارت ومش معنى كدة ان البيت ده يعني ليس مصدرا من المصادر السليمة للسكن وبالتالي كل البيوت فيها مشاكل وكل البيوت يحدث فيها خلافات ووجهات نظر مختلفة ومتعددة وتداخليات وغيرها ولكن في فائدة بتعود على البيوت دائما اما يبقى فيها خلاف دائما اما يحصل خلاف اعرف المختلف في الاقدان اكتشف المختلف اكتشف الشخصية اكتشف الصفات اكتشف ان الشخصية دي فيها مقدرات معينة وصفات معينة دي من أكثر الفوائد اللي ممكن تعود عليها في الخلاف الحاجة الثانية بتعمل وقاية في المستقبل إن أنا ما أعش في نفس الغلط اللي عمل الإشكال اللي أدى بالبيت إني يبقى فيه عاصفة من المشاكل موجودة داخل البيوت وبالتالي الخبرة والتجربة دي من أكثر الحاجات اللي بتجي نتيجة المشكلة يعني ما يحصل مشكلة مش كاريسية يعني مش كارسة بس بأخذ خبرة وتجربة بطلع من الحياة بمعنى بعرف إني ده إيه اللي بيعجبه وإلي ما بيعجبه وشو اللي يعجبها وإلي يعني ما اتكلمش عليه مع صاحباتي ما اتكلمش عليها مع صحابي ما اتكلمش حماتي في موضوع معين ساعة الخلاف عشان هي ممكن تقلب الدنيا ما اتكلمش حماتها نفس الحكاية بنفس المضمون بنفس التشكيلة يبقى الخبرة والتجربة اساس من الاسس اللي موجودة اللي محتاجين نتعامل معها ونفهم ان الخلاف الزوجي ليس معنا تدمير للأسرة ولا تباعد ما بين الزوجين بالعكس ده نقطة اتفاق في ما هو قادم في مسألة الحياة الزوجية النقطة اللي اتكلمنا عليها الوقاية المستقبلية خلاص يبقى في المستقبل مش اغلط نفس الغلطة مش اعمل نفس الخطأ بتعلم من خطئي خلاص ما فيش مشكلة النقطة الثالثة المهمة نقطة التفاهم الخلافات دايما بتخلي كل واحد فينا يتكلم ويعبر عن نفسه اكتر فيحصل قدر من التفاهم شوية تفاهم إذا كنا عاوزين الحياة تستمر مثلا والحياة تبقى سعيدة يبقى لازم أدأنا إحنا كزوجين يبقى على مستوى معين مختلف يبقى لازم نكون على مستوى إن إحنا عاوزين نبقى سعدة يبقى بنتفق مع بعض إن إحنا ما نعملش الغلط الفلاني ولا المشكلة الفلانية ولا الطلب الفلاني ولا اطلب من الزوج ما يعجزه ولا اطلب من الزوجة ما تعجزها عشان نقدر نتفاهم ان الاهداف المشتركة بنا مش ان كل واحد يجل دي التاني الاهداف المشتركة ان احنا نعيش قدر من السعادة موجودة داخل الحياة النقطة التالتة او الرابعة المهمة من الخلافات اللي اتكلمنا عليها بتدين السلبيات والإيجابيات بعرب بقى اللي قدامي عامل ازاي ودي في كتير من الاحيان بتصدم الزوجة وبتصدم الزوج اما يكتشف ان زوجته مثلا من النوع اللي ادمخها صغير او من الزوجة اللي هي ما تمسكش لسنها اللي الخبر النهاردة في البيت بعد بكرة في الامم المتحدة بيدرسوا قرار لحرمان الزوج من زوجته مثلا او الزوجة من الزوج يبقى بعرف السلبيات وبعرف الايجابيات داخل معنى معين من المعاني اللي موجودة يبقى الخلافات الاسرية زي ما قالوا عملة زي الملح بتاع الطعام اللي بيزبط الطعام اللي لو زاد الملح شوية هيبقى الطعم الملح صعب قوي وفي نفس الوقت الطعم بتاع الـ الـ الاكل من غير ملح هيبقى ضرع بايغ ما ينفعش. وبالتالي مطلوب قوي مني ان انا اعرف إن المشاكل وردة وموجودة ومش معنى خلاف داخل الاسرة او مشاكل داخل الاسرة يومية او حياتية او اسبوعية او شهرية ده معناه تدمير كامل الاسرة وانما انا بكتشف ان في فوائد للمشكلة ان في سلبيات وايجابيات عرفتها عن الشخص بتلاشى بعد كده في المستقبل بعرف اللي قدامي بقيمه بقدره بعرف معدنه بعرف صفاته بعرف قد ايه هو كويس وقد ايه هو بيتميز ببعض الصفات اللي موجودة النقطة اللي بعدها الروح الرياض بقى نعتذر نتأسف آه, نحاول يعني نتغاضى نحاول نعدي آه, انا غلطت المرة دي هي غلطة المرة اللي فاتت يعني هي اعتذرت انا اعتذرت خلاص بقى يعني بتعلمنا ان احنا لازم تكون آه, الروح الرياضية الروح فيها نوع من أنواع العزم على إصلاح هذا البيت يبقى مدام في عزم الإصلاح ذات هذا البيت يبقى لازم يكون عندي أتميز بروح رياضية شويتين يعني أفوت حبتين أعدي معتذر اعتذر أم بصرفها أم يعني أجب لها هدية هي تعمل العكس عشان الدنيا تمشي وتعدي يبقى المشاكل المشكلات الأسرية أو الزوجية لها, لها فوائد مؤكد لها فوائد يعني كل المشاكل وكل المحن وكل السقطات للبني ادم في حياته عموما بيطلع منها بقيمة ايا كانت القيمة اللي موجودة النقطة اللي بعدها مهمة جدا بتكسب المشاكل مهارات سلوكية في التعامل مع الاخر يبقى عارف ان انا مقدرش اعرض الموضوع بالشكل اللي كنت بعرضه زمان يبقى احور الكلام حبتين اخشي له بمدخل تاني يعني ما اقولوش المشكلة دي اول ما يرجع من شغله تعبان ومرهق وزعلان لا استنى لحد ما يهدى هو بيقدر يفهم ويستوعب وكمان بيبقى ليه رد فعل إيجابي وممكن يكون كمان مستجيب في وقت معين آخر يبقى اختار الوقت المعين أدي مهارة من المهارات السلوكية اللي موجوده هو ما ينفعش معاه صدام ما ينفعش اقول له انت غلطان مش هيقبل مين اللي غلطان ده انت اللي غلطان وابوك غلطان وأم غلطانين وعيلتك كلها غلطانين قوم من جنبي خلاص يبقى ما يمتعش أخش له المدخل ده لكن ممكن أخش له مدخل في مشكلة من المشاكل إنك أنت سعلا إنسان فيك صفات جايسة أنا سعيدة معاك في صفات كتيرة أنا بتميز إن أنا زوجتك أنا حاسة إنك عندك كم من القدرات والطاقات الكبيرة اللي موجودة أنا حاسة إن عندك إمكانيات كبيرة جدا إنك سيعمل حاجات كتيرة جدا وبجد أنا فهورة إن أنا زوجتك في نفس الوقت إحنا أعادين لوحدنا في نفس الوقت مفيش مشكلة ان احنا بنتلامس الايدي ونبقى جنب بعض واحنا بنتكلم بدل ما يبقى واحد واقف والتاني قاعد او اللي ثاني بيوجه والتاني بيشد او الصوت بيبقى عالم لا مفيش مشكلة وبعد كده بقوله يعني انا عندي استغراب كبير انك انت ما بتقدرش تيجي على نفسك عشان تكلم والدي بالرغم من صفاتك كريمة واخلاقك كويسه وتدينك عالي والكلام ده انت عارف لو عملت ده انت هتسعدني جدا هتوصلني لمرحله من السعاده اللي موجوده يبقى بتعلم مهارات سلوكي غير اما اجا اقول له انت بتكلمش الابوية ليه ابوية عمل لك ايه يعني ايه اللي عمله لك يعني والعكس بالعكس وانت بتتكلمش امي ليه يا امي كانت بتتنقرزك ولا بتقرسك ولا بتعملك في فرق في السلوك يبقى بنعتمد على مهارات سلوكية موجودة بتفيدني مع المشاكل اللي موجودة بشكل كبير وبصورة كبيرة موجودة كمان كمان المشاكل آه آه في بعض اوقات بيبقى لها فايدة جدا يعني بيبقى فيه بعد الحوار والمشكلة وبعد التصالح بيبقى حاجة اسمها في مصرحة يعني المصرحة دي مهمة كتير من الناس ما بيعرف مشكلة بيقربوا جدا من زوجاتهم وزوجاتهم بتقرب منهم نتيجة لانه هو لازم يعرض جواه بيحس انه محتاج يفهم اللي قدامه ايه اللي بيزعله و ايه اللي بيزعلوش اللي بيفرحوا واللي ما بيفرحوش اللي بيفسطوا واللي ما بيفسطوش ففايده من الفوايد العائدة علينا في مسائل الخلافات بيبقى في قدر من المصارحه وحسن الحوار ويا رب يكون في حوار ويا رب يكون الحوار يعني بناء ويا رب الزوجات تخفض أصواتها شوية صوتهم بيبقى عالي حبتين ويا رب الأزواج ما يشدوش على زوجاتهم أما بيبقى في حوار ويا رب يبقى في تفاهم والصوت يبقى هادي ونتكلم باحترام ويبقى الألفاظ اللي بتخرج من بقنا ألفاظ محترمة وإحنا بنتعامل مع بعض لأن من أكتر ما يمكن بذاءة اللسان بين الزوجين صعبة جدا بتبقى صعبة في ازواج وزوجات لا يقبلوا ذلك يبقى اما يبقى فيه مصارحة ويبقى فيه حسن حوار ده نتيجة تلقائية بعد كده عشان ما نقعش في المشكلة فنها هبقى مصارحة انا كلمت النهاردة والدتي انا كلمت النهاردة فلانة حصل النهاردة كذا ليه؟ لان هو بيزعل من حاجات كتيرة ممكن تختفي نتيجة للامور اللي موجودة المشاكل دايما او الـ او الـ أو, الـ او المشاكل بيقع فيها البني ادم دايما بتبقى اصل من الاصول المختلفة للاكتشافات والاختراعات طبعا ده كلام عجيب بس هو يعني عامه ما فيش اختراع من الاختراعات اللي اخترع الا بعد مشكلة من المشاكل او ضائقة من الاشياء اللي ضايقت البني ادم ونكتشف ده في كل شيء قدرنا الاكتشاف والاختراع ان احنا ازاي نقدر نتعامل مع اللي قدامي الاكتشاف والاختراع صفات اللي قدامي الاكتشاف والاختراع ازاي اتعامل مع اللي قدامي بشكل جيد وبشكل مفيد شفتوا ان الخلافات الأسرية ممكن يبقى فيه قد ايه فيها حاجات كويسة ممكن تكون مفيدة بعض الاوقات في الحياة الزوجية الطويلة يا اخوان الحياة الزوجية حياة طويلة مؤكد لازم حيحصل فيها صدعمات واختلاف في وجهات النظر خصوصا إن الزوجين جايين من بيئتين مختلفتين اللي جاي ومتربي بشكل معين واللي جاي ومتربي بشكل معين عشان اللي اتنين يتwaterوا مع بعض عشان اللتنين يقربوا مع بعض عشان اللتنين يتفاهموا مع بعض يبقى لازم وضروري واساسي ILY 839 لازم وضروري واساسي إن احنا نحاول نفهم بعض ونستوعب بعض وإن مش لازم هتتغير بالزبط زي تفكيري واللي لازم تفكيري هيبقى زي تفكيرها ومش لازم اعيش نفس العيشة اللي كانت عيشها ومش لازم تعيش نفس العيشة اللي انا عيشها المفهوم مختلف لكن نقدر نتقارب ونبقى وسط في التعامل اللي موجود انا مبحبش الصوت العالي وهي تربت في بيت صوته عالي نرفزه والعطبيه وعلو الصوت فاصبح ده عادي بالنسبة لها فيوم في أما توصل لمرحلة من انخفاض الصوت بعد مرحلة من الحياة الزوجية لابد أن نقدر ده عشان تبتدي تقلل المسألة بشكل كبير وغيرها في نقطة أساسية مهمة بقى معلش هي مهمة قوي وشغل تفكيري كتير في المشاكل إن المشاكل أو الخلافات الزوجية دايما بتخلي كل واحد فينا يشوف نفسه يشوف نفسه من ناحية أهدافه في الحياة من ناحية مسار حياته ماشي ازاي من ناحية صفاته الشخصية هل هو قابل نفسه على كده ولا محتاج انه يتغير اكتر من كده من ناحية سلوكيات عصبية نرفزة حلوغ الصوت بزاقة اللسان التعدي البخل اه الحرص اه كراهية احد الاسر لبعض الاتفاة لنفس من اكتر الحاجات المهمة في الخلافات الزوجية كتير منا بيطلع من الخلاف الزوجي من غير ما يكون اتغير ولا التفت لنفسه ولا شاف العيوب وعادة لما بقول انت المتهمة او انت المتهم دايما ثلاث اصابع بتشير بالاتهام ليا ان اخد بالك انك محتاج انت كمان يزوج او يزوجة الى محاولة لتعديل سلوكياتنا لتعديل صفاتنا، لتعديل طريق تعاملاتنا مع الوثم اوعى تفتكروا ان في خلاف مزدوج يبقى دايما واحد مظلوم والتاني ظالم الا في حالات نادره مؤكد ان الاثنين مشتركين بنسبة ممكن تتفاوت النسبة ما بين وما بين لكن هناك نسبة في التفاوت ما بين ده وما بين ده وبالتالي مطلوب مني جدا ان انا اخد بالي والتيفكر لنفسي بقول ده للاسباب كلهم ستات ورجاله اللي عندهم مشاكل واللي ما عندهمش مشاكل بص نفسكوا كويس، وقدروا صفاتكم قوي، وعدلوا من نفسكم. مفيش واحد فينا إلا محتاج يتعدل يتظبط يصلح نفسه، يحسن من أداؤه، يشوف نفسه وق فين، وريحه لفين. هو بيساعد في بناء حياة الزوجية ولا بيهد الحياة الزوجية. هو عاوز يعيش لنفسه أني، ولا عاوز يعيش مع اللي عاوز يعيش معه ويعشش عليه. كلها حاجات بتحتاج منا قدر من الوقفة مع النفس كل دي ايجابيات بل بنقول تجربة ايجابية من حدوث المشاكل الزوجية احنا نعرف بعض ان تسقلنا التجربة ان احنا نعرف السلبيات والايجابيات ان يبقى فيه وقاية مستقبلية ان انا يبقى عندي حسن حوار ومصرحة ان انا نلتفت لنفسي واكتشف عيبي وحاول اصلحه كلنا عيوب ما حد فينا أبدا خالي من العيوب ما حد فينا إلا محتاج أنه هو يطور نفسه ويحسن نفسه ويجدد في نفسه ويطور في نفسه ويغير في نفسه يبقى لازم نغير في نفسنا عشان نقدر نتواكب ونقدر نتعامل مع الحياة الزوجية أيا كانت الحياة الزوجية اللي احنا بنمر بيها وبنعشها بحلوها بمرها بأنسها بغربتها بوحدتها بقلفتها أيا ما كان المعنى الجميل اللي احنا بنقوله ايا كان المعنى اللي موجود ايا كانت الصورة اللي موجودة لازم نعيش حياتنا بشكل جيد وبصورة جيدة عشان نقدر نتعامل ونتعامل مع الشيء ايجابي ايا كان الشيء الايجابي اللي موجود طيب نريحكم من الكلام شوية ومن شكل الخلافات ومن فوائد الخلاف وان كان الصورة كده هنتكلم هناخد اتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله دكتور. أيفن صدق الله. على أخي. الحصلتك أنا. الحمد. الله يساعدك تفضل أيفن. دكتور انا عندي مدخلة آه آه اولا انا عندي 51 وخمسين سنة. نعم. كان عندي تز تجربة زواج استمرت لمدة اثنين وعشرين سنة وكانت تجربة قاسية للغاية اقصى شيء أن أنا اكتشفت بعد. 22 سنة يعني زوجي أبسط شيء أني كان حاول يتحرج بإبنه الكبير يعني أنا أصل قتلت ثلاث منه بالسبب أولادي إنقاذ أولادي إنها اكتشفت بعد الزواج بأسبوع أنه هو نوتاديو كيفد يعني يعني الموضوع كان ما في ضمير يعني الموضوع كان من الأول خضعة كثيرة وإحنا للأسف أسرة تتزوج بروتين معين يعني الغالب الله يرحمه كان شوية روتيني مثل السيد إنهاء بعد ما انفصلت عن أبو العيال بثلاث شهور تقدم لي رجل فاضل على درجة وزير بتزوجته نعم سوك تماما دكتور أحسن ثمان سنوات في عمري هذه الثمان سنوات هو توفى من كم من شهري يعني الحين أنا أرملا تخيل دكتور وهو يحتضر وأنا أبكي شو يقول لي يقول لي حبيبتي ما تبكي ما تفيدي ذنوع ديري بالك هو يوصيني وهو يحتضر دكتور أزمة الأزواق مش المال فقط الضمير لو كل حد في الأزواج ذكر أو إنسان راعي ربنا وكان عنده ضمير صحوة كيف يتعامل مع هذه الإنسان أو هذه الإنسان بصح بحب بلا طمع بأخلاق بعطف بي... بعطاء بلا منظور للرجوع عطاء بلا حدود الاحترام يعني بشيء من النقاء والطهر والصفاء والله يا دكتور ما بي ما بيحصل أزمة أبدا أو صحيح في مشاكل وفي أحيانا سوء تفاهم بيحصل بس المفروض لا يتجاوز الإهانات لا. أو الضرر أو الاستغلال أو الانحطاط الخلقي يا دكتور الازمة اللي سايرة في المجتمع الا وهي الرجل اهدر كرامته بسبب تطلعه المال للزوجة اول ما بتخلش فى العلاقة المادية لا. كأن تنفدك بقارة العلاقة الزوجية لا. بهذه المعنى لا. والله يا دكتور لو الاخلاق والثقة والطهر والعلاقة المبنية على الأخلاك والضمير الضمير الضمير مخافة الله ما في إنسان بيتألم ما في علاقة بإفشاد والرجل لازم ي ي ي ي ي يحترم رجولته وكرمته بلا أطماع في الماديات من الزوجة والزوجة ليش تنمرت يا دكتور ياسر لأن الرجل هدر رجولته وكرمته بالماديات نعم ده. ما في ستة بتتنمر وبتتجرأ انها تهين رجل او صوتها يعلى هو السبب لان القوامة لربنا اتاحها لرجل هذا زي الكنذ لكن الكنذ هم اهدروا شو تسوي شو تسوي دكتور يعني فعلا والله يا دكتور حتى هذا زوجي اللي هو ابو عيال اللي انا طلقت منه قبل ما انفصل منه في شهر انا كنت بحصله صاري الشوف تبعه على الباب وهو طالع لان احنا ربنا يعني الرجل هذا شيء لان احنا نؤمن ان طاعة الزوج من طاعة الله خلفت هذه القعدة طيع زوجك عشان تخش الجنة لكن ليش يا رجل تطمع في, في المرأة وتهدر كرامتك وتجهز القوام اللي ربنا انا عم عليك فيها بكل شيء مقابل الماتيات الضمير يا دكتور، الضمير يا دكتور يا سر، والله العظيم، أنا صار لحوالي يمكن أربع شهور حاولت تشفى. ربنا يساعده، جزاك من الله خيرًا. ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ربنا يكرمك. يعني قضاء الله خيرا إن الأخت الليها المدخلة كانت أنا بالنسبة لي أثرت. مدخل التجربة 22 سنة ثم بداية تجربة 8 سنوات وبتذكر زوجها بالخير دي حاجة ربنا يكون ان شاء الله كلامك ده في ميزان حفناته ان شاء الله ومعكم ربنا سبحانه وتعالى في الجنة كما جمعكم في الاخرة ان شاء الله بالذكرى الطيبة اللي هو بتذكرها به وده يعني انا يعني بقى اهب يعني ازواجا وزوجات نفسنا فعلا اي زوجة او اي زوج يتكلم على زوجته زي ما اتكلمت على الزوج الارتباط الثاني ما حدش يتمنى أبدا لا زوج ولا زوج انهم يتكلموا على بعض زي ما الاحساس اللي عند هذه المرأة بالأسى والحزن والتأثر نتيجة للارتباط الأول اللي كان فيه مشاكل كانت المشاكل اللي كانت موجودة هي مشاكل قوية وكبيرة ان شاء الله فيه اتصال آخر السلام عليكم طيب شكرا طيب آآ آآ في نقطة مهمة اخدها برضو من كلام الاخت اللي كانت متصلة كلام مهم طبعا هي زي ما اكدنا على معنى ان الزم المالية للمرأة منفصلة يعني بمعنى إن يعني هي, هي حرة فيما تصنع في مالها من المفترض ان القوامة بتاعة الراجل وتفضيل ربنا سبحانه وتعالى للرجال على النساء في بعض المواضع بما أنفقه وبالتالي هي دعوة طبعا لان كل واحد يعني ينفق وينفق كله في ساعة من ساعة ويبقى هو القوام وجزء من القوامة فعلا حقيقي ان يكون هو المنفق على البيت وان البيت يكون يعني من من جهده وعرقه دي بتسربت مشاكل ضخمة جدا اي كانت المشاكل الموجودة معنا اتصال الاخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام فضالي فن السلام عليكم وعليكم السلام عليكم فضالي فن حضرتك انا يعني هي الموضوع يا طول هو يعني زواج من من 8 سنين من بص, بص, بص, بص حرك احنا حنحطه في نقط عشان نقدر نعرض المشكلة سريعا وفي اجازة فضالي حضرتك انا طبيبة وقدرا علمت ان انا قدرتي على الانجاب ضعيفة جدا فلما جيت اتزوج تزوجت من مهندس سبق طبق للزواج وعنده اولاد هو يكبرني بالسنة ب23 سنة وكده كان هو يعني طلبه انه زوجة تكون لا تنجب فكان فيه وصطى بينه وبينه قالوا انه زوجة قالوا انه هي لا تنجب بس انا كان فرصتي في الانجاب ضعيفة فبعد الزواج انا اتكلمت معي ان انا اروس اعمل ارتيفشي الانسمينيشن او حاجة زي كده فطبعا رفض فقال لله اريد لو انت عايزه اطلقك المهم حضرتك يعني انشورتنج كده يعني كل حياته لاولاده ولشغله الزوجة ملهاش مكان في حياته هو الله اعلم كان وافي لزوجته الاولانيه لانه كان على يعني بس بعض مثلا ال الناس بيقولوا يقولون هو كان برضو هارد مع زوجته حضرتك يعني مثلما تزوجني علاقته باهلي ما مفيش وطبعا كان في اختلاف في في المستوى الاجتماعي بس هو قلبي حاجة ما تضرش وكده لكن بعد الزواج طبعا الموضوع اختلف تماما ما فيش صلة بينه ثمانا بينه اهلي اه اه اه انا مثلا يعني طبعا كنت بتقلافيه واي حاجة تحصل احاول الصلحة احاول الصرضي لكن هو حضرتك فيش حاجة اسمها اللي اه اه زوجتي اعم يعني حاجة ترضيها أعملها السعيدة مبسوطة وليس مبسوطة دي حاجة لا ترضي غير كده يعني المعاملته والأولاده تختلف كماما يعني في درجة ما بقول له عاملني زيه يعني شيف يقول لي لا، دول أولادي وانتي حاجة تانية يعني دولادي حاجة وانتي حاجة تانية فما عراش هل أنا كنت أخطأ في الاختيار ولا المهم دلوقتي حضرتك حصل انفصال وهو طبعا تزوج عليا وحاليا في يعني سايبني بكلمه معلقة بيقول لو انت عايزة تتطلقي انا تتنازلي عن كل شيء انا طبعا انا كنت انا حضرتك وانا في سعوديه انا كنت درست يعني السنه قلت له انا هروح احج وكده على اساس ان انا يعني اشوف يعني لما ابعد عنه شوية هل هي هيحتاج لي هي هيبقى لي مكان هيقول لي انا عايزك فانا انا عايزك بس حضرتك في الحقيقه انا لما غبتها ما اتصلش عليا مرتين ثلاثه كان غالبيه الاتصال من عندي انا فكان كان يبقى لي مكان حتى لو في البيت ما يسالش عليا طالما السيرفنت موجوده مش مشكله ايوه فحضرتك انا طبعا يعني مش عايز اقول حضرتك من ساعه ما عرفت ان تزوج و انا يعني شبه منهارة فمش عارفه اتصرف ازاي بيقول لي تنازلي عن كل حقوقك و انا ابعت من غير كده انت مع, مع انه ادمي علي يمين فيه من طلاق وقع فقال لي من غير من غير ما تتنازلي ما في ملكش ورقة عندي اه, طيب. آه. يعني طيب يعني دايما معرش يا دعوة كده بس يعني ما تعتبرهاش كلام فضائيات يعني وما تعتبرهاش كلام مثالي لان من المفترض ان الدين دين الحنيف جه عشان يقر مش مثليات يجعل المدينة الفاضلة لها وجود على هذه الارض لو افترضنا ان ما يعرض في المدينة الفاضلة لكن حتى المدينة الفاضلة مؤكد حيحصل فيها خلافات وشد وجاذب لكن يعني نربأ بانفسنا اما يحصل خلاف ما بين الازواك ان نتعامل مع بعض بهذا القدر من الدنوب ونصل لمرحلة من المراحل يضغط كل واحد فينا على الاخر بشكل سلبي عندما ذكر الطلاق ذكر في صورة كاملة معاني التقوى كلها واكتر صورة ذكر فيها تقوى هي صورة الطلاق عشان يقترن الانفصال بالتقوى لو افترضنا ان في انفصال يبقى البني ادم عندما يعد نفسه لمسالة الانفصال يبقى بني آدم بيترك الحياة برمتها ويبتدي بداية جديدة محتاج البداية دي ربنا يرضى عنه يبقى نبتق الله واكتر معادن الناس بتبان ساعة الخلاف كل المصارين والامعاء بتخرج سيدان معادن البيوت ويدان مرجعية الناس ساعة الخلاف لكن لو احنا توت فرطي حلوين ومبسوطين وصعدة وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا عاملين يعني ما حصلناش مش هيبان المعدن لكن المعدن الحقيقي بيبان ساعة الخلاف فيوم البريء ادم ما يختلف مع اللي قدامه ويحتد بيبان معدنه بقى هل هو معدن غالي نفيس ولا معدن رخيص حاجة تالتة والمهمة في الموضوع اللي بنتكلم عليه ده اخوانا يعني ناخد بالنا ان اه في تدخليات كتير مادية ممكن تكون في الحياة وممكن يكون في البني ادم متغض من اللي قدامه قوي ومنفعل عليه قوي وطي يجيب دماغه يخنقه مثلا لكن ده لا يمنع الانسان يتعامل بكرم اخلاق شوي انا اللي تعرض علينا دلوقتي يعني انا مقدرش ابيت فيه ولا لك احسنتي او اسأتي لكن انت اخترت بني ادم واكتشفت انه بيفضل اولاده في التعاملات عنك ما مديدكيش نفس القتل واضح انك تأثرت تأثر شديد نتيجة رفضه للمحاولة لعملية التلقيح الصناعي لاحتمالية انجاب ممكن تطلع لك وهو خد موقف اخر ليه اسبابه ان انا ليه اطفال وما كنتش ناوي للانجاب وممكن تكون مكلفة وممكن يكون مش عاوز يخش في ضيلمة موضوع الاترخي كل اللي طلبه منك انك انت تتريسي وتفقري كويس اول وتحاولي يخش في العلاقة بينكم وبين بعض حد عاقل بعيد عن اهلك واهل وانا اؤيد هذا الامر حاليا دلوقتي ان حد عاقل يخش ويتكلم ويشوف هو الراجل عاوزك انت حاسة انه عايز ترجعك بشكل من الدونية او بشكل مهدار كرامة بشكل بانه مش ينفذك اللي انت عاوزاه بشكل كذا لكن في النهاية انت اقدر رحدة انك تقولي هتستحملي بعض ارتباط ولا لا ليه عنده او في قلبك مكانه ولا لا تقدر يتكملي ولا لا حدش هيقدر ياخد لك قرارك او يقولك ده وحش او حلم لانك عشرت الشخص ده 8 سنوات اتقفل عليكو باب محدش يعرف الناس بيتقفل عليها باب تتفتح ده كان بيعمل ويسوي ويسوي ويسوي مين هيأكد المعلومة الا اذا كنت صدقة فيما تقولين تريس مطلوب ميزان الامور بميزان العقل مطلوب لكن بقول له هو كمان يعني رفقا بالقوارير شوف الحقوق وقديها لان تطلع لصاحب الحقوق وهتبقى مشكلة يوم الايامة لو في حق من الحقوق لم يؤخذ بعد فيه اتصال اخر السلام عليكم تفضل سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فاصل تاني شكرا فصل تاني تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا بنتي لو سمحتي يا دكتور انا كنت عايز اعرف من حضرتك انا عصبية جدا في بيتي و... ويعني لما ب... لما يعني بيحصل شد بيني وبين جوزي بي... يعني بيكون الصوت عالي جدا طبعا أنا دلوقتي مش عارف يعني أنا أخذت لي فترة كنت بحاول أن أنا كنت يعني كنت بقدر أسيطر على نفسي لكن بعد كده بقى في تدخل من يعني من الناس حوالينا لأن إحنا أسفا سكني في بيت عيلا فبدأت أنا بدأت كرامتي تصعب عليا وبدأت نفسي تصعب علي هم بدأ يعني بدأوا يتدخلوا بدأ جوزي يتغير من ناحيتي يعني فبعد ما كنت أنا بحاول أن أنا تغير من نفسي دلوقتي لا بقى خلاص بقى يعني بقى أنا مبدي أن أنا جوزي بدأ يتغير من حيث يعني بسببهم فمش عارف أساسا أغير من نفسي ربنا يكرم إيش حاطر حاطر دي بدي دي مشكلة يعني يا أخوينا بعد إذنك هاي التاني مليون مرة لما تيجوا تتناقروا مع بعض وتتخنقوا مع بعض يتقفل عليكو الباب ما يتفتحش من أكتر الأشياء التي تغير نفسيتي الزوجين مش الزوج بس من اكتر الاشياء اللي بتغير نفسية الزوجين تدخل افراد من خارج نطاق البيت سلفه يلاقي سلفه له عديله طلع له سلفتك بتتدخل بنت خلتك بنت عمته وبيبقى العملية مفلوتة لان الناس بتتكلم وكتير من الازواج وكتير من الزوجات ما بتحبش حد يبقى في وسطه ما بين زوجة وزوج وتأكدوا ان اي بني آدم هيحاول يحل المشكلة بينكم من القريب هيحلها بعامل عاطفي والعامل العاطفي للأسف مدمر بالقطع جزء لازم هيتغير لانه واضح انه ما بيحبش تدخليات حد داخل بيته تبقى مشكلة المشاكل انه دي ممكن تقطم الزوج وتقطم العلاقة ويبقى في فتور مستمر موجود انت بتقولي انا عصبية وما بدأت نرفز بصوت بيعلى طب ما انت عارفة مشكلتك ابتدي اشتغلي عليها ابتدي رتبي نفسك ابتدي حط ورقة في كل البيت عشان تبتدي تهدي صوتك داخل نظام البيت ابتدي رتبي نفسك قبل ما تنزلي من السرير الصبح تأكدي على معنى ان انا مش عالي صوتي وصوتي مش هيعلى ومش هيحصل ان انا حانفعل وابتدي ارتب نفسي مع الاولاد اخف شوية معاه كمان ابتدي اتمرن شوية يعني المطلوب منا يعني ان احنا نحاول تكتهي دي قادر مستعى انك انت تحاول تسيطري على العصبية اللي موجودة دي لان دي بتدمر بيت وبتوقف بيت على حافة هاوية وبتعاد الزوج عن الزوجة وموقفه من زوجته نتيجة لتدخل افراد بتظل عقبة في رجوع الزوج والزوجة لفترات طويلة وقد يحدث الانفصال نتيجة للمشكلة الموجودة أنا بقول لكم قواعد عامة بلاش يعني ما حصلش حاجة عشان كل شوية نعمل قعدة عرب الزوج الراجل المفروض يوقر بيقعد قعدة عرب ليه نعرفه غلطه والزوجة اللي هي أصلا البني آدم استحلها باسمه ده بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبميساقه الغليظ ومقعدها بيشهد الناس عليها إنها عملت وسوت مستوها ما ينفعش ما ينفعش بين الزوجين نقعد على المصاطب والمصاطب تجيب سرتنا زي ما بيقولوا ما ينفعش نصحت ليكي خلاص اكتني بقى شوفي أثر رد فعلك العالي وصوتك العالي اللي بيجيب الجيران والقرايب وشوفي أثره على زوجك وبيتك اقدر ان بيتك ده ممكن ينهار نتيجة للسلوك السلبي اللي انت قمت بيه يبقى نحاول قدر المستطاع ان احنا نسيطل على عصابنا شوية مش قادرين نروح لحد بتاع سلوك يهزب سلوكنا شوية يخلي العصابية اقل يعلمنا تمارين شوية لعملية التنفس عشان نهدى شوية نتذكر في كتاب ربنا والكاظمينا الغيظ والعافينا عن الناس نتذكر انه انكر الاسوات لصوت الحميد تذكر الحاجات دي كلها ربنا يوفاك ويا رب كده وان شاء الله يشرح صدر زوجك ويعدل الامور بس ما تخليش حد يتدخل داخل نطاق البيت نواصل ثم نواصل ان شاء الله يا ربي اللي خلقتنا من نفس واحده وامرتنا وبتحبنا نكون يدوا حان الان موعد اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة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 شهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة. هيا للصلاة. al هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته وضيته بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ان يا شباب عاوز تبقى مضيف جوي او شيف محترف او ماتر دوتان عاو تبقى مرشدة سياحية او ابريتر او فرونت اوف الفندق 5 نجوم انضموا فورا لمدارس الرماني الثانويه الفندقيه والكمبيوتر تضمن لكم فرصه عمل اكيد بعد التخرج وطول الصيف انا بصراحه المدرسة هي اللي للعمل في فندق مدارس الرماني الثانوية الفندقيه والكمبيوتر بمجرد ما تخرجت اداره التوظيف هي اللي شغالي. انضموا الخمسين 50 سنه خبره في مجال التعليم انضموا لمدارس الرماني الثانويه الفندقيه والكمبيوتر فهي ليست فقط مسؤوله عن التعليم والتاهيل انما ايضا مسؤوله عن تأمين مستقبلك مش بس كده دي كمان مدارس الأورمان السنوية البنقية والكمبيوتر تدخلت 136 كلية ومعهد بمجموع 60 في المية بس. المرج عين شمس مدينة نصر مدينة السلام الخصوص إذا أزي من يلأمح. بهثيم طنطا شبرا المحل بنها المنصورة شبين قفر زيات الباجور. الزمالك مالك سفنكس نباب متعوضة وسيم أرض اللو والبراجيل نهيا إن المطار المونيرة غربية. <تصفيق> يا ربي اللي خلقتنا من نفس وحدا وامرتنا وبتحدينا نكون يدي وحدا اهل بكم عزيزي المشاهدين مرة اخرى ومع برنامجنا ادم وحواء الذي امل من الله تبارك وتعالى ان يجمع حوله القلوب وان يرينر به العقول وان يساعد ان يكون انارة في بعض ما يعين للبيوت من مشاكل ايا كانت هذه المشاكل حقيقة اما الواحد بيسمع المشاكل او بيسمع مشاكل او بيسمع مشاكل الناس يعني زي ما بيقولوا كده يعني فيها جزء من التواصل اللي بيشوف بلوت غيره تون علي بلوته ده من الأمثلة الموجودة يعني كل واحد فينا الحمد لله لو البيوت بتاعتنا خالية من حجم المشاكل اللي بتعرض علينا أو حجم التجارب اللي بنسمحها مع بعض فيها برضو نوع من أنواع العبرة لكل بيت من البيوت لأن كتير من بيوتنا ما تبقاش مشاكلهم مشاكل أساسية وإنما هي مشاكل فرعية وبسيطة وكثير من البيوت وزوجات كتير وأزواد يقولك أخي أنا مش عارف الخلاف وصل لحد كده إزاي ده ما كانش فيه اصلا موضوع ممكن يتبني عليه هذا الأمر وبالتالي مطلوب من كل منا ان يلتفت ان يراجع نفسه في سلوكه في حياته ما اعرفش في ظل حلقة بنتكلم فيها عن المشاكل وفوائد المشاكل وفائد العلاقه الزوجي والمشكلتين اللي اتعرضوا علينا وغيرهم اا بقى اتذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وما بتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بتذكر موقف من المواقف التي تربطه بزوجه سيدة خديجة رضي الله عنها وتربطه بزوجه الذي مات سيدة خديجة بعد وفاتها مدى قيمة العشرة داخل البيوت مدى قيمة اللؤمة اللي الاتنين أكلوها مع بعض مدى قيمة اللحظات السعيدة اللي مرت في وقت من الأوقات ما بين زوجين مدى قيمة الحياة حقيقة إذا كان في تفاهم واحترام وتقدير وتفاهم قامت البيوت أذكر أن سيدة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أما أسر جزوجها أب العاص بن الربيع السيدة زينب بعتت في صندوق مغلق حاجة حطتها عشان تفدي بيها أبي العاص اللي هو زوجها وكان واقع في الأسر في سرية سيدنا زيد بن حارث الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له بعثت بهذا الصندوق زينب ابنتك فداء لأبي العاص بن الربيع الرسول صلى الله عليه وسلم بيفتح الصندوق بيخرج ما في الصندوق بتدمع عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تتصور بتدمع ليه عين الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان خطاب مليء بالشوق مليء بالمشاعر. بليء بالحنين مليء بالرغبة في القرب بزوجة عشرة الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات في أشد حالاته سندته بمالها وبجهدها وإفت جنبه وحاولت إنها يكمل معها مساره سعدته في سيرته قبل الهجرة تصوروا السيدة زينب بعدت إيه؟ بعدت قلادة كانت تلبسها عقد كانت بتلبسه السيدة خديجة كان يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم به فحن رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة فدمعت عيناه وقال إن شئتم أن تفكوا أسره ففكوا أسره فنظر الصحاب الكرام فما استطاعوا أن يردوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة السيدة خديجة يعني أنا بقناشد أن تكون البيوت في هذا الحس والعلاقات في هذا المعنى عارف أن في تناقض شديد ما بين بداية الحلقة ودلوقتي بس بيعز على الواحد أن بيوت المسلمين ما يكونش فيها المعاني العالية دي بيعز أن بني أدم يقضي حياته في نكد ومشاكل بيعز على البني آدم أن يكون مسلم ومسلمة ممكن يعيشوا في شكل أفضل ومقضينها خلافات ومشاكل وانت قلت وانت عملت وانت سويت وده عمل وده سوى بيوتنا محتاجة أنها ترجع والبوصلة ترجع من جديد عشان توجهنا على النهج السليم نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم ونهج الصحب الكرام والحديث له بقية قبل أن أختم عندي إعلام برنامج ساعة التربية يوم الثلاثاء إن شاء الله ثمانية ونص في حلقة خاصة عن المخيمات الصيفية والمعسكرات الصيفية ما لها وما عليها هنشوف استفادة أولادنا منها إيه هنشوف هل هي مهمة ولا مش مهمة يعني, يعني ندعوكم إلى مشاهدة الحلقة وعيكون فيها بعض المشتركين في بعض المخيمات الصيفية وبعض المشرفين على المخيمات الصيفية بحيث نقدر نطلع بتجربة ممكن تفيد ناس ما اشتركتش تشترك او مؤسسات تحب تدعم هذا الامر او مؤسسات تعمل الامر ده المخيمات الصيفية شيء مهم لابد من وجوده في هذه البلاد ااملين من الله تبارك وتعالى ان يكون ذلك كله في ميزان حسناتنا يوم القيامة أسأل الله تبارك وتعالى أني أستودع دينكم مؤمناتك مخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي اللي خلتنا من نفس واحدة وأمرتنا